119. كل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين 110. بسم الله الرحمن الرحيم 111. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم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 يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله انا يفكون